يخرج الحي من الميت وضع أن خلقكم مِن آيَةٍ أَن طَلَقْنَاكُمْ مِنَ الصُّورِ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَفْشُرُونَ اَمْ تَنْتَصِرُونَ تَخَافُونَ هُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَمْ نُفْسُكُمْ كَذَٰلِكَ نَفْتَصِلُ آيَاتِ لِقَوْمٍ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَمْ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِنْ نَاطِرِينَ Mwah. Mm -hmm. يوم يكون الناس كالفراح المغسوط <تصفيق> <يا صار حظيم تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يَوْمَ يَقُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاجِ الْمَمْتُوسِ وَتَكُونُ